السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية اهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع قصة الصراع كانت قديما وما زالت في الوقت الراهن وفي المستقبل سيدوم وسيستمر الصراع ولكن ما حقيقة هذا الصراع من هم اطرافه اعداء الاسلام هل يقولون ان هذا الصراع أصله عقدي في البداية أم أنهم يلونون هذا الصراع بألوان شتى وهل الصراع بالفعل صراع على العقيدة أم أنه على الأرض أم أنه صراع فكري ما حقيقة هذا الصراع وما علاقة كل هذا الكلام بسيرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كل هذا نتعرف عليه اليوم إن شاء الله رب العالمين من خلال حلقة اليوم من قصة الصراع ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقاً أهلا ومرحبا أستا لنا الدكتور جمال. مرحبا بكم أستاذ الأشرف. دكتور جمال يعني قدرتي وأنا أقرأ في كتاب حضرتك سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ وتحديدا الكتاب الذي يعني يقع تحت عنوان سيرة إبراهيم عليه السلام وهاجر وإسماعيل. كنت يعني أتوقع أنني أقرأ من البداية عن سيرة إبراهيم وأين ولد وما نسبه وكذا فإذا بي أفتح الكتاب وأنظر في المقدمة فأجد الكلام عن الصراع الحالي والقوى العالمية وأصل هذا الصراع ما علاقة كل هذا الكلام وما علاقة هذا الصراع بسيرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الحمد لله القائل واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل ولو لدفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على عالمين والذي علمها سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قول لا إله إلا الله تفلحوا والذي علمنا صلى الله عليه وسلم وإنما بعثت معلمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم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 للملاك بالسجود لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس أبو استكبر وكان من الكافرين وطرد آدم وطرد إبليس من الجنة فتوعد الإنسان لا قعدنا لهم صراطك المستقيم ثم لاتين لهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومع الأيمان ومع الشمائلهم ومن خبوا لا تجدوا أكثرهم شاكرين منذ هذه اللحظة بدأ الصراع ولم ينتهي يعني حتى الان ولكن في كل زمان يعني الشيطان الانسي وشيطان الجن يرفعون اعلاما شتى علشان يعني نوع من الاستغفال للامة المسلمة تغرير بالامة يعني حتى لا يعني تشحز الهمم وتواجه هذا العدوان الواقع على الولايات بتقول ان كل زمن له شياطين انس وجن يرفعون اعلاما شتى ففي هذا الزمن الذي نعيش فيه من هؤلاء الشياطين الذين يمثلون شياطين الانس بالنسبة <تصفيق> للعالم الاسلامي لا شك فيه من الواضح انها قوى البغي والاستعمار العالمي هذه هي فئة وهم يعني يدينون باليهودية وبالنصرانية ولكن قبل ان نعرض لقصة الصراع التي تقودها او يقودها العالم الغربي ضد العالم الاسلامي اود ان نذكر نحن نؤمن كناس مسلمين عندنا ضوابط وسوابط شرعية إن نحن نؤمن بوحدة الأصل البشر كلكم لآدم وآدم انطراب وأنه لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقل والله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصصين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم فربنا سبحانه وتعالى هنا نهى يعني أمر بأننا ضر أهل الكتاب وفي نفس الوقت أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ها ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون وربنا سبحانه وتعالى علمنا أيضا ولا يجرمنكم شنوان وقومنا على ولا يجرمنكم شنوان على أن للعديل هو أقرب للتقوى فأحنا أمرنا أولا بالإحسان إلى أهل الكتاب وأن نعدل معهم فيعني لكن احنا بنتكلم عن الذين أعلنوها حربا على الإسلام وأهله هذا هو الفريق هؤلاء يرفعون الشعارات اليهودية وشعارات النصرانية هذه مسألة رغم برضو مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خيري خير يهود وأثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نحن الآن في حيال هذه الحرب الشعواء المعلنة على الإسلام وأهل الإسلام والتي نرمح نلمح يعني أعلامها على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وغيرها من ديار الإسلام هناك أعلاما تقول أن هذه الحرب فكرية وأعلاما تقول أنها على الأرض أو على المادة أو كذا هل هذه الأعلام المرفوعة هي أعلام حقيقية أم أن الحقيقي هو أن الحرب هذه حرب عقدية وهم يعلمون أن المسلمين عندهم حب وعندهم يقين في أنه إذا كانت الحرب دينية أو عقدية فلا بد أن يتحمس جميع المسلمين ويدافعوا عن دينهم فأرادوا أن يهربوا أو أن يبتعدوا عن هذه الحماسة فبدأوا يعلنوها عصبية ويعلنوها أرضا ويعلنوها مادة وكذا لا شك فيها حرب عقيدة في الدرجة الأولى هم أدركوا يعني حينما ولد أبو عيسى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت أرض الإسلام تحت الاحتلال الروم البيزنطي انطلق المسلمون لتحرير هذه الأرض الوطن المقدس خاصة بلاد الشام بيت المقدس وتحرير مصر والشمال الأفريقي وانطلقت حركة التحرير تحت يعني شعار يعني التوحيد فهم يعني حينما أدركوا أنهم استط... يعني طردوا من هذه البلاد بعد حوالي سبعمائة سنة وفي بلاد أعدوا حوالي ألف سنة وجد أنه ليس يعني لا يستطيعون مواجهة العالم الإسلامي إلا أن يرفعوا شعارات عقيلة مضادة فرفعوا شعارات النصرانية والدليل على ذلك الحروب الصليبية اللي كانت في القرن الخامس حتى القرن السابع الهجري كان شعارهم الصليب وكانت هذه الحرب يعني نقول استثارت حمية المسلمين ودفعتهم إلى المقاومة إذن هي قضية حرب بين الإسلام وبين أصحاب العقائد الأخرى فلذلك مش مش لسنا نحن الذين أطلقنا عليها اسم الحروب الصليبية هذا هو شعار البابوية هي التي وضعت شعار وعشان كده ده الكلام اللي جاء لورين في كتابه الحركة الصليبية الغرب إذن هو الذي رفع شعار الحروب الصليبية No. بل إن الأسبان والبرتغال في محاصرتهم للعالم الإسلامي كان شعارهم الصليب أو المدفع بل هم يصفون الإسلام في الأندلس كان شعارهم الصليب أو المدفع يا التنصير يا الموت يعني إذن هم الذين رفعوا شعار هذه لكن وجدوا بدراساتهم المستمرة أن هذا يعني يثير حماسة وحمية المسلمين فينطلقوا لمقاومة المشروع no. الغربي ولذلك في هذه المرة يعني اللجأوا إلى أسلوب خبيص لم يرفعوا شعار الدين، لكن رفعوا شعارات أخرى، على سبيل المثال شعار مكافحة الإرهاب، وهذا شعار جديد لأنه بالتالي استطاعوا أن يجمعوا مش بس قادة وطبعاً العالم الغرب. يقصونا بمكافحة الإرهاب بين قسرين الإسلاميين. الإسلام, الإسلام يقصدون لذلك والمقصود منه إنه علشان يستطيعوا إن هم. يجندوا قطاع من أبناء العالم الإسلامي لحرب الإسلامي وأهله ده الكلام ده ليس كلام ااا كلامنا ده كلام على سبيل المسال أستاذة العلوم السياسية والعلوم الاستراتيجية في أستاذ رحمة الله عليه اسمه الأستاذ الدكتور حامد فوزي محمد طايل الأستاذ الاستراتيجية الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية كتب نعم. كتاب اسمه كيف نفكر استراتيجيا في التسعينات في أول التسعينات لأنه هو توفي في الأربعة والتسعين يعني ك... قال كلاما يكشف عن حقيقة المعركة أنها معركة عقادية بالدرجة الأولى ضد العالم الإسلامي معركة نعم. عقادية بالدرجة الأولى يكشف أنها عقادية وأن لها ألوانا أخرى يعلن عنها ولكن ليس هذا الحقيقة ليس هي الحقيقة على سلمها فهو قال كده وعلى الرغم من كل هذا أنا أخبر تحت عنوان مبحث تحت عنوان محاربة الإرهاب كيف نفكر استراتيجيا فوز محمد طايل واستاذي الاستراتيجية الشاملة بكلمة نصر عسكرية قال كده كلاما كثيرا لكن هو كان. وعلى الرغم من كل هذا فقد نجد أن الاتجاه العالمي هو التعبير بكلمة إرهاب عن الإسلام وبعضهم يضيف وصفا للإرهاب فيقول الإرهاب الإسلامي وهو ما نجده كثيرا في تعبيرات قادة إسرائيل ومع أنه يجوز على الإنسان منها إسرائيل الكاين الصهيوني وفي تعبيرات غيرهم من ذوي الفكر الصهيوني وممن أعلنوا صراحة عداءهم للإسلام ولا تكاد تجد زعيما أختصر مش أقولي الكلمة التانية إلا وأعلن هذا العداء فتراه افتراء على الله عز وجل وعلى المسلمين الذين لم يعلن أحدهم عزمه على الاعتداء على أحد لأن الله لا يحب المعتدين لذلك وتعتبر التعبئة العالمية لمحاربة الإرهاب أحد مكونات ثقافة السلام ويعبر بعض أعداء الإسلام بقولهم محاربة أعداء السلام وهم يشيرون إلى مسلمي فلسطين ومنظمة حماس وإلى الجهاد الإسلامي وغيرها و. ثم يردف ذلك بقوله رغم أنهم بقوله إن محاربة الإرهاب ليست حربا عسكرية فحسب بل هي حرب ثقافية في المقام الأول لذلك نجدهم يضيفون لفظة التطرف إلى لفظة الإرهاب ويتحدثون عن أن حرب الإرهاب يجب أن تمتد إلى تجفيف منابعه يقصدون الإسلام وذلك كان التغيير في مناهج التعليم والإعلام وغيرها وهم يقصدون بذلك محاولة القضاء على الفكر الإسلامي وأصوله فقد وضعوا كل المسلمين في قارب واحد وعقدوا العزم على إغراقه أو حرقه إن شعار التحالف الدولي فقد وضعوا المسلمين جميعا في قارب واحد أيوة. وعزموا وعقدوا العزم على حرقه معنى أوه. هذا أنهم يكنون العداء للاسلام والمسلمين وأن المسألة مسألة عقيدة ومسألة الدين ولكنهم يظهرون غير ذلك حتى لا يتحمس المسلمون دفاعا عن دينهم. نعم طيب. لكن أريد أن أستكمل لكن لأن هذه طب. حقيقة غائبة عن الشيطان يعمي على الأمة يستغف الأمة نعم. لا يعني لا يريدون أن يفسحوا عن الهدف موجود وال وال والأعمال تتحدث عن ال الأهداف التي يسعى أعداؤنا إلى تحقيقها والأمة في غفلة بل مخدرة بل منوام هل لا تقاوم على الجانب الآخر؟ فنقول هذه كلمات رجل أفضل إلى ربه من التسعينات وكتب كتابه فنولد الفقرة فضل لماذا فضل هذا؟ إيه يعني عشان نعرف إيه الأهداف والغايات والسبب الرئيسي في هذا الذي فقال الرجل إن شعار التحالف الدول ده مش تحالف أمّه لأمّتين لا من أجل محاربة الإرهاب الذي رفعه الرئيس كلينتون ويوافق عدد كبير من قادة العرب والغرب ومن قادة البلدان الإسلامية ما هو إلا شعار يحمل في طياته خفثا وشن حرب عالمية شاملة ضد الإسلام لاقتلاعه من العالم إن استطاعوا ولن يستطيعوا لأن إرادة الله تعالى على أن يكونها الكلمة العليا للعزوجل هو الذي رسوله على الدين كله ولو كرهه والله وكفى بالله يريدون نور الله بأفواههم والله نوره ولو كره الكافرون هو الذي رسوله على الدين كله ولو كرهه ثم أردف في ذلك قوله والسبب في حقد قلوب أعداء الإسلام الذين يدفعهم إلى شن هذه الحرب الثقافية الضارية التي سيحبطه الله عز وجل لقوله إنا لننصر رسولنا والذين أمروا في حياة الدنيا وما قموا شاهد أقول إن السبب ده كلام للمؤلف يرجع إلى أن الإسلام حسب تعبيرات قادة الغرب يحمل مشروعا اجتماعيا ففي الإسلام البديل الحضاري الأمثى يعني يخشون الإسلام ويعلمون أن الإسلام سوف ينتصر وأنه هو النموذج ال الوحيد الصحيح الذي يمكنه أن يسود العالم والأحداث التي تجري حولنا الآن فشل المشروع الاقتصادي الغربي نعم. بعد أن ظل مهيمنا ومسيطرا وفشل المشروع الفكري ومشروع فشلت الم... الماركسية عشان كان الرجل نختمها وفضل صحيح بعد أن فشلت الحضارة الغربية بجناحيها الليبرالي والماركسي وقسر جناحها الثاني وجناحها الأول اللي هو الليبرالي على وشك أن ينكسر وتنهار الحضارة الغربية المفرطة في مديتها ودون إغراق في الخيال أو رجم بالغيب فإن الحضارة الغربية على شفا جرف نهار فهي على وشك الانهيار وسوف يحدث انهيارها فراغا هائلا ودويا مروعا فهل أعد المسلمون أنفسهم لهذا اليوم إن شاء الله تنهار قريبا وإن شاء الله يكون الإسلام هو البطل الذي يصول ويجول في هذا الميدان ولكن دكتور جمال يعني نلاحظ أن هذا الصراع قديم ليس ليس وليد اللحظة ولكنه في في القديم كان يجد من يقف أمامه وراية الإسلام كانت دائما مرفوعة فما بالنا اليوم يعني المسلمون جميعا يقفون مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في فلسطين وأمام ما يحدث في كل بلاد الإسلام ما الذي حدث هل الباطل قوية شوكته أم أن الحق هو الذي يعني لم لم لم يصبح له شوكة أو لم يصبح من يدافع عنه ويدعو إليه السبب الأساسي اللي هو عدم سلامة المعتقد يعني المشكلة في المسلمين، ووضع في, no. في عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر في على على في القلوب المسلمين والجهل أيضا، الأمة يعني ال الجهل الجهل أصاب العقائد والجهل أصاب أصاب أيضا من هو العدو ومن هو الصديق من يوالي من هو الع... الجهل أيضا أصاب السوابد يعني المقاومة العدوان فريضة شرعية وضرورة حياتية الامه نسيت القضيه دي نسيت يبقى إذن الجهل بالعقائد والجهل بالفرائض والضعف والسلبيه وعدم الق... و... و... والقعود عن على على نصره الدين ونصره الاسلام وامه الاسلام رغم ان الرم... سبحان الله قد اخذ عليها العهود سبحانه وتعالى أن... أن... أن... أن اعوذ بالله ما لكم من اله اقامه الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد فالأمة قعدت عن نصرة دينها قعدت نصرة أمتها فطبعا شيء طبيعي لما يبقى المعركة معلنة من جانب واحد والأمة لا تقاوم ولا تدفع ونسة الفرض الله عليه على الأقل عسى بالمثال في فلسطين رغم أنها قضية العالم الإسلامي المحورية الأورى وتحريرها فريضة و و ونصرة أهلها فريضة و و وكسرت شوكة العدوان فريضة لكن الأمة قعدت الآن تقعد الآن قاعدة الأمة فعلاً وأسلمت إخوانها وقدسها والأرض التي بارك الله في العالمين إلى العدو إذن الضعف في أمتنا نعم. جهل وسلبية وعدم إدراك بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عليها معنى هذا من الأمة يعني انتحار وخروج من مسرح التاريخ على طريقة بيدي لا بيدي عمر وهذه رسالة نوجهها من خلال هذا البرنامج لكل مسلم يسمعنا الآن أنه لا بد أن يخرج عن هذه السلبية ولا بد أن يعرف دوره تجاه الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض ويتحرك و... و... ويقوم بهذا الدور وأيضا يعرف منع دوا يعني و... ويعاديه بمعنى معنى إنه يبرأ إلى الله منه يبرأ عداواته إن يعني. براء منكم ما تعبودون من البراء من العدو ومقاطعته وعدم نعم. دعمه لأنه فضل دل... ما قضيت نص الإسلام وأهله فرائض ويبقى ولاء لله ولرسوله معرفة معرفه العدو لا بد تكون يعني ليها عمل ايجابي دكتور جمال ومعرفه المسلم يعني معرفه اخواني في الإسلام الولاء قايله الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين يترتب عليها تكاليف نعم نصره وحبه ونصره سنتحدث بتفصيل أكثر عن الولاء والبراء وما الذي يترتب على الولاء من تكاليف تجاه المسلمين وما يترتب على الولاء من تكاليف تجاه غير المسلمين و... وكيف يجب علينا مقاطعتهم ولكن أستاذنك بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل الحديث عن الولاء والبراء وما علاقة كل هذا الكلام بسيرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام نلتقي بعد الفاصل حتى يعود المسلمون إلى أمجادهم راياتهم رفوعة ورايات أعدائهم منكسة لابد لهم من أن يعودوا إلى, دي إلى دينهم ولا بد لهم أن يكونوا إيجابيين يتحركون بهذا الدين ولا بد لهم أيضا أن يعرفوا عدوهم ويناصبوه عداء بعداء وكره بكره كما يكرههم وواجبهم أيضا أن يكون ويظهر عندهم مفهوم الولاء والبراء اللي كنا نكلم فيه قبل الفاصل صرنا دكتور جمال كنت حكى أستئذ إن الولاء للمسلمين له تبعات والبراء من غير المسلمين له أيضا تبعات نعم يعني هو يعني يجب أن ندرك أستاذ أشرف أن ربنا سبحانه رب العالمين سبحانه وتعالى منذ اللحظة الأولى التي رفض فيها الشيطان أن ينصاع لأمر الله ويزد سجود تكريم لآدم عليه السلام يعني حذر الأمة قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة هنا يراكم هو خبير من حيث ولا ترونهم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لا افتننكم الشيطان يعني إذن ربنا حذر الأمة no. فالعدو معروف لا تخطئه العين وكذلك نفصل أتوى لتستبين سبيل المجرمين معروف الإنسان اللي يبيعون الحرب على أماتي ويقتل إخواننا في كل مكان ويهدر حرمة الأوطان هذا العدو لا ربنا رتب على هذا واجبات no. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ونال الزكاة وعلى الجانب الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد لو قد كفروا بما جاءكم من الحق تخرجون الرسول ويكم أنتم منو بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابدأ مرضات سرنا عليهم في المواد وأنا أعلى مخيف ومعدن وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقفواكم يكون لكم أعداء ويفصط لكم أيديهم سنينا بسود ولا تكفرون لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يعلونكم خبال ود مع رتم يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أرسلوا الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافين وكيف تكفرون أنتم تكلم عليكم أن الله فيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد جاء إلى صراط المستقيم إذا الولاء معناها الحب والنصر هذا الكلام وهذه الآيات رائعة والمعنى القرآني واضح طبعا ولكن استأذنك يعني حتى تكون الأمور واضحة نضع نقاط واحد اثنين ثلاثة في الولاء للمسلمين ولديننا ونقاط واحد اثنين ثلاثة لمسألة البراء تفضل. المسألة الاولى لازم تعريف ابناءنا من نوالي نعم. من له حق الولاء علينا لان ربنا اخذ علينا العهود ونصرتهم والقو... يعني ايه مسألة سبيل المسال اخوانا على ارض فلسطين نصرتهم بالمال والنفس والمال والسلاح دي مسئولية اولياء الامور السلاح دي جميل نصرتهم بالمال و ورفعوا معاونتهم في دفع العدوان كسر شوك العدوان فريضة شرعية في, في في في رقاب المسلمين لا يعذر من ذلك أحط كلن على قدر طاقتي وإمكانيات ويجب على المسلمين يوقف العدوان على أرض العراق ويوقف العدوان على أرض أفغانستان هذه شعوب مسلمة جزء يعانون أدلهم سنوات طويلة عقود طويلة يعانون من القتل تحت سمع منظم إذا واجبنا نحن أولا أن ندعم عن الولاء إن إحنا ندعم إخواننا دول بالمال والنفس والسلاح وأيضا بالكلمة من ربي أولدنا لأن المعركة مستمرة اليوم وغدا يا أبناءنا هؤلاء إخوانكم نصرتهم فريضة أو تنسوا لفرضتكم إخوان هذه أمانة في رقابكم قد نلقى الله بعد قيب إذن أنتم تستمروا لمصولة بين الحق والباطل يبقى تعريف الأمة وأيضا نحن نحاول أن نحن دايما نشر ما يسمى بثقافة المقاومة بين أبناء الأمة نعم. نوقز وعي الأمة الشيء الثاني فيما تصل على الجانب العدو العدو لازم نقول لهم ولتستبين سبيل المجرمين هذا يبقى إذن أول واجب علينا يا أيها الذين أمروا خذوا حذركم نمرت لله. لا تتخذوا عدو وعدوكم مقاطعة فريضة لا. كل ما يدعم هذا منع الدعم اللوجستي للعدو الذي يحتل الأوطان ويسلب السلوات ويفعل بأمتنا نحن في وحصات وأنا بتصور بالإضافة إلى ذلك جمال حمدان رحمة الله عليه قال كمان الانسحاب من المنظمات الدولية التي تدعم العدوان على العالم العربي والإسلامي لا. أمتنا تعانم يبقى مقاطعة العدو مقاطعة المنظمات الدولية في نفس الوقت اللي, اللي بنسميه إحنا عدم التعامل المادي يعني المفروض يبقى في وحدات اخرى للتعامل بالعملة غير الدولار مثلا على سبيل المثال يبقى فيه ليه ما تكونش في عمله بينيه بين الامه لا دينار اسلامي زي الريال الدينار الكويتي او الدينار الرياض السعودي او غير. يبقى في وحدة بينية وحدنا تعمل بالذهب بالفضل كما كانت تعمل محمد صلى الله عليه وسلم المفروض منع تصدير البترول والغاز للعدو كل دي كلها تدخل في حاجات اللي احنا طبعا لان دي موضوع طيب جزاك الله المعنى واضح وتحدثنا فيه قبل ذلك على فترات متباعدة ولكن حتى يكون الحديث مركزا استرجعنا هذه المعاني مرة ثانية ولكن الآن دكتور جمال نحن يعني وضعنا عنوانا لهذه الحلقة أننا سنتحدث عن خليل الرحمن إبراهيم ما علاقة الحديث عن خليل الرحمن إبراهيم بهذه الصراعات التي نتحدث عنها من بداية الحلقة <تصفيق> الشيء الذي يلفث النظر حينما أراد اليهود اغتصاب فلسطين قبل 1918 ما كانش في حاجة اسمها يهود على الأرض فلسطين لما أراضي يستغطص في فلسطين كان لمد لهم من سنة عقدي وسنة تاريخي نعم ما يسمى بالعهد العقدي القديم وطعنوا الأنبياء في عقائدهم نعم وقالوا إبراهيم كان يهودي واسحق كان يهودي عشان يمرهدوا إن, ان ابراهيم هذا الذي سوف يقطن فلسطين لأنهم, لانهم كما كتبوا في كتب التاريخ زوروا العهد القديم وزوروا كتب التاريخ زي كتاب ديورانت في كتاب قصة الحضارة قال لقد عاد اليهود بعد 13 قرن من الزمان الى ارض فلسطين لان العهد لانه هي الارض التي وعدها ربهم ل لإبراهيم عليه, عليه السلام يعني ابتهاح طعن إبراهيم على أنه كان يهوديا في معتقده وإنه هو أعطى ميراث فلسطين هي ميراث إبراهيم عليه السلام النبي اليهودي في ظنهم وهو نبي مسلم وإنه اليهود يمارسون هذه الأرض ثم نفس الشيء بالنسبة على يعقوب عليه السلام رغم أنه كان نبيا مسلما وبالنسبة لدود وسليمان وموسى طعنوا الأنبياء في عقائدهم وقال أنهم كانوا يهودا كل هذا كل هذا تمهيدا لهذه المسألة احتلال فلسطين ودخولها وحتى حتى, حتى يصبغ هذا الكيان بالصبغة الشراعي أيوة وقد كان فعلا أن حصل يعني لما احتل الشيء الذي يستغرب في الحرب العالمية الاولى استدر المسل العرب لدخول الحرب العالمية تحت راية الصليب تحت راية الحلفاء إنجلترا وفرنسا وفي هذه الحرب بعدها بمعاونت بعض أبناء الأمة العربية احتل الإنجليز فلسطين واحتل الفرنسيون سوريا وبعدها فوضت عصبة الأمم وبعدها الأمم المتحدة ودول أوروبا إنجلترا في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتحقق هذا في 14 مايو 1948 كل ده لاستطاع اليهود بتزوير العهد القديم والتاريخ ان يقنعوا قطاع من ابناء الغرب بانهم اصحاب الحق هم اليهود ورثه الانبياء اليهود وطبعا وللاسف سرى نهجهم بعض العرب وبعض علماء التاريخ العرب وبداوا يكتبون هذا التاريخ ويرددوه نعم هو لسه فقط ابناء العرب المستشرقون لا لا تابعاهم قطاع من ابناء العرب والمسلمين كما صارره في نعم العرب. طب استاذنا حكم نلقي الضوء على بعض هذه التحريفات يعني عشان يبقى كلامنا عملي بقى إيه اللي قالوه يعني؟ يعني هو طبعا هذه التحريفات هذكر إنها كانت فيه على سبيل المثال في كتاب حضارة العرب لجوستاب لبون ده مستشرف ترجم من العربي على الترجمة وتاريخ العرب العام لواحد اسم سيديو ترجم عادل زيعتها والعرب قبل الإسلام والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ودائرة المعارف الإسلامية التي كتبها المستشرقون وكتاب الحضارات السامية القديمة لواحد اسم سيبوتينو مسكاتي وقصة الحضارة بتاعت ويلد يورانت والموسوعة العربية ايضا و... وايضا كتاب واحد اسمه تاريخ العرب المطول ده في حتي ده يدرس في الجامعات الأجنبية في ليب اغني هزل هذه المجموعه بال... المعارف الإسلامية دكتور جمال هل تنتمي لهذه الكتب التي تزور التاريخ نعم نعم هذه هي... ما... عناوينها عنوانها, عنوانها... عنوانها يكتبها المستشرقون وهي ها. التي وهي التي كانت تعتبر ان تاريخ خلد وصالح وشعيب تاريخ خرافي وتعتبر تاريخ ما. إبراهيم عليه السلام بعضهم تعتبر تاريخ خرافة لا أصل لها. هذه المصادر التي زورت وزيفت التاريخ. فماذا قالوا؟ يعني إيه أبرز ف... الحديث. أول حاجة قال بعضهم قالوا إن إبراهيم يهوديًا وبعض آخر قال إبراهيم نصراني. داني بروح. نبرة اثنين. إنه رفضوا يعني أنكروا نبوة إبراهيم وقالوا كذا. إن إبراهيم هو آخر ملك من الملوك الساميين الموحدين الذين حكموا في بابل. وقد رحل فلسطين بعد سقوط حكم أسرته يعني ينكرون نبوة إبراهيم عليه السلام لا. يعني هذا هزل, هزل وذلك طبعا الشيطة الثالث أن وصول إبراهيم وهاجر إلى وجه البيت الحرام كان مصادفة ما كانش ليس مقصود ليس تكليفا من لا. الله سبحانه وتعالى لا لما. مقصودا من الله عز وجل دي حاجة وعدين لو كان ف... مصادفة كان فيها اتهام لإبراهيم عليه السلام بالسفه أنه يسيب مراته وابنه في مكان كده غير ذي زرع نعم, يعني نعم من الشبه أيضا التشكيك في كون المأمور بإبراهيم بذبح إسماعيل لا ده هو إسحاق ليس إسماعيل عليه السلام مع أن الذبيحة وكما يقول ابن القيم في كتاب زاد المعاد هو المقصود إسماعيل عليه السلام الشيء الآخر قالوا أن الذبح والفداء كان في فلسطين يعني زحموا أن إبراهيم يهوديا وأن الذبيح والفداء المفروض هو إسحاق وانه ده كان في فلسطين يعني بيلغى اولا يعني لغى ابن الزبيح اسماعيل وانه ده كان بجوار بيت الله العتيق يعني في يعني تزوير شوف تزوير الحقائق تزوير حقائق معروفة ووردت في القرآن شيء اخر انه زعموا انه تاريخ مكة وبناء الكعب المشرفة تاريخ اسطوري خرافي لا اصلة وزعموا ان الحج عادة عربية وثنية قديمة ولعلها ظاهرة من عبادة الشمس يعني التشكيك فيها حتى رغم أنه ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام وهو, وهو وهي حجة. الشيء الآخر فيما تصل بالأشهر الحرم من الشبهات التي قالوها. قالوا ان دي تشبه الهدنه الربانيه التي كانت عند النصارى في العصور الوسطى يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد عنه مع ان مفيش علاقه ابدا التواصل بين محمد صلى الله عليه وسلم والربين في العصور الوسطى لانه كان نبي الاميه اللي يعرف القرآن اللي هو احنا عندي ربنا بيقول ان عده الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحروب فلا تظلموا فيهن أنفسهم انفسكم انا بقول الشبه ورد عليه لانه ما صحش لا ان نترك الشبه دون الرد عليه, لا لا عليه لا لا ثم انتقلوا. قالوا إن أخبار إبراهيم وإسماعيل وهاجر مبنية على مواردة في التوراة من أخبار وفيش مصدر آخر يمكن أن نعتمد عليه يعني يعني, يعني القرآن والسنة دول مش معترف مش بيهم مش معترف بيهم لدى هؤلاء الذين كتبوا في تاريخ هذه الفترة الشيء الآخر أنه زعم إن إبراهيم عليه السلام أخذ فكرة التوحيد عن إخنتون يعني إخنتون الذي كان يتعبد إلى إله الشمس أخذ منه إبراهيم عليه السلام وبنى دينا وأخذ عنه الأنبياء عشان يقول إن الدين من اختراع العقل البشري لا. الشيء الآخر إن الزعم إن إبراهيم هو أصل يهود وأنه قد ارتاب في وعد الله لا الشيء الآخر إن إسماعيل وأمه قد أخرج إلى بريد بئر سبع. بئر سبع في فلسطين. وليس إلى جوار بيت, بيت الله, الله. الله. العديق وماكة المكرمة الشيء الآخر أن هاجر قد اكتشفت زمزم. يعني زمزم اكتشفت يعني زمزم كان هذا البئر موجود قبل مجيء آآ آآ فمجرد ان لما مائكة. اسماعيل صرخ يريد الماء فهي بعد استبحث ووجدت زمزم وناسي المغفلون ان الذي حفر ربنا سبحانه لما ام اسماعيل كان البوادي الغير زيزار عند بيت الله المحرم ونفذ الماء الذي كان معها واسماعيل طلب اللبن لا لبن ولا ماء فطلعت تجري على الصفة لعلها تجد أحدا في الوادي لم تجد هرولت إلى المروة فعلت ذلك سبع مرات لعلها تجد أحدا يكون عنده غوث غواث والأماء فلم تجد أحد في اللحظة التي هدى تعب وجلست فسمعت صوتا قالت قد سمعت إن كان عندك غواث فشاهد جبريل عليه السلام يبحث بعقبه بجناحه حتى نبعت المياه من تاعة قدمي اسماعيل عليه السلام في هذا الله عز وجل نعم. هو الذي امر جبريل عليه السلام بحرف زمزم ليطعم طعم وشفاء سقم الشيء الاخر آآ آآ آآ آآ آآ آآ لم يقف الامر عند التشكيف في هذه الحادثه المعجزه الربانيه بل وصل امن ذكروا ان المسلمين يقدم يقدسون يقدسون, يقدسون هذا كلام المستشرق المستشرقين زمزم جريا على عادة جاهلية وأنما زمزم يميل إلى المروحة ويؤذي الذين يشربون منه بكثرة اشهد الله لما شربنا منه سنوات طويلة يعني كان الشفاء فعلا شفاء سقم وطعام طعم العجيب أن اللي بيقول الكلام ده يعني دائرة معارف القرن العشرين اللي بتاعت محمد فريد وجدي يعني يعني عيب لما يوصل هذه يجب أن ترفع من المكتبات لأنه طبعا تسيء إلى الأمة ويمعتقل الشيء الآخر التشكيك في كل جزئية من جزئيات الإسلام شوف لم يتعرض الدين لمثل ما تعرض له سهام المجرمين هؤلاء الذين يرفعون شعارات حتى, حتى في في بمناسبة الحج يعني تحدثوا أيضا عن الحجر الأسود الحجر نعم لا قالوا الحجر الأسود شاهدا يوم القيامة لمن يسجدون أمامه احنا بنسجدش أمام الأصل لا. ده عمر بن الخطاب قال لولا لأني رأيت رسول انك أعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وكان يعني إخ... دائم الامتسال لأمر الله عز وجل ولا يوجد على سطح الأرض شيء من الجنة إلا الحجر الأسود وبعضنا كل على له صائقة من السماء. شوف ها شوف المسألة يعني يعني إجرام إن ح حاج... ومجاز وويعني كل إنه يتفهم المسلمين بأنه يعبدون الحجر الأسود ووإزدوا ويزدوا وعشتر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال له شفتان ولسان وعينان يشهد بهما يوم القيامة لمن استم طبعا هذا لا يفهمه المغفلون أو الل... العلمانيون شو الشيء الآخر الذي يمكن نختم به به في فيله إنه سبب رحلة إبراهيم وزوجه سار الى مصر في عهد جبار من جبابيرتها كان بسبب القحط الذي اصاب ارض فلسطين يعني بدور حته ياكل فيها يعني لجمه في الخبز معرفش انها قضيه عقديه في توجيه عقدي من الله عز وجل لإبراهيم و... و... وسارة بالتوجه إلى مصر هل تتكلم عن هذا المتحدث إذن أستاذنا الدكتور جمال تحدثنا عن الصراع وقصته وأن أصله عقدي وربطنا ذلك بصيرة خليل الرحمن إبراهيم وأن اليهود عندما أرادوا أن أو هذا الكيان الصهيوني عندما أراد أن يحتل فلسطين أراد أن يجعل هذا تحت مظلة شرعية فبدأ يزور في التاريخ ما يبرر له ما فعل. وتحدثنا عن بعض هذه التزوير ليس حقا يزور فقط علشان يحقق ده المشكلة الأخطر أنه عاوز أولا يفسد عقائد المسلمين نعم يفسد يشككهم في دينهم نعم يشككهم أنا يعني شهدأوا ناس في موسم الحج يعني قد يخرجون عن طورهم بيستغربوا إزاي أنه بيطوف ويسعى ويجروا هو تعبان نعم ورمي الله أنا عاوز أقول هو التشكيك الأمة في دينها وكونه صالح لكل زمان ومكان نعم وإن من يبتغي ليس هنالك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الأخيرة إذن فهذا التشكيك من... له أضرار كثيرة منها أنهم آآ آآ يبررون ما يفعلونه الآن في أرض فلسطين نبدأ الآن في الدخول إلى الموضوع وفي عمقه والحديث عن إبراهيم عليه السلام ومتى ولد وأين كان ذلك وما نسبه ولكن استأذنك بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود بعد هذا التمهيد وهذه التوطئة لإبراهيم عليه السلام نتحدث عن ميلاده وعن نسبه ولكن بعد هذا الفصل أين ولد إبراهيم عليه السلام وما نسبه ما موضوع إسماعيل عليه السلام وهاجر في آه بجوار آه البيت الحرام آه متى آه ذهب إبراهيم عليه السلام إلى مصر؟ قصص كثيرة ومواقف كثيرة نتعرض لها أثناء حديثنا عن إبراهيم عليه السلام. ولكن في البداية نتعرف على سيدنا إبراهيم دكتور جمال. أين كان ميلاد إبراهيم عليه السلام؟ نحن يعني في في عنواننا أيضا نقول إبراهيم عليه السلام وجزيرة العرب. هل هذا يعني أن إبراهيم عليه السلام ولد في جزيرة العرب؟ يعني ابتداءً نحن يعني سنحاول أن نجيب على هذا السؤال ونعطي الملامح الرئيسية لسيرة إبراهيم عليه السلام. وموقعها في قصة الصراع فالحقيقة أنا كنت وضعت عنوان لو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في جزيرة العرب في مهد البشرية الأول قلب الأمة الواحد حيث بيت الله العتيق وقبلة الأمة الواحدة منذ عهد آدم إلى أن يرس الله الأرض ومن عليهم ليس لها عديل وليس لها بديل وربك يخلق ما شاء ويختار معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام لا يعني ذلك أنه قد ولد في مكة المكرمة أو في لكن هو ولد على الأطراف في الأطراف الشرقية للجزيرة العربية نعم يعني هو ابتداء إبراهيم عليه السلام أولا ينتسب إلى سام ابن نوح والمؤكد إلى نوح عليه السلام لنذرق واحد من أبناء السحام والليافت لكن هو ينسب إلى لكن هو من ذرية النجيم من الطوفان. ابناء نوح ونوح عليه السلام فأنا أقول ولكن إذن... الذي توجه الى جزيره العرب من ابناء نوح كان هو سام سام ايوه نعم لكن هو ده يعني يبقى اذا هو ينتسب في الاصل الى سام ابن نوح عليه السلام دي يعني نسبه يعني نسبه ربنا اصطفى ادم نوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض والله سميع عليم يبقى اذا دي هذا فيما تصل بسيدنا ابراهيم عليه السلام بمناسبه الحديث عن نسبه قيل ان اباه اذر وقيل أباه تارح وفي قوله قال إبراهيم لأبيه آذر إن كلمة أبيه آذر إن آذر ده عمه وإن كان أبوه ما كانش هيبقى كان يتقال لأبيه وخلاص ففي أقوال في مسألة الأب هل هو آذر أم كان نقف عند النص قصقال لابيه آذر يعني آذر هو هو هو, هو أبو آه يعني في جميع الأحوال هو ده النص قرآن نقف عند قصقال لابيه هلان كذا خلاص يبقى هو نقف عنده مش يؤدي مش هي ترتب عليه تغيير كمير هذا عن نسبه نعم. فأين ولد إذن إبراهيم قول. ولد هو الرأي ما ذكره الـ الـ الـ الطبري وابن كثير وغيرهم قالوا أنه هو في بابل في منطقة في أرض الرافدين مم. منطقة اسمها الوركاء وبعضهم قال أنه في الأهواز في منطقة إيران الآن يعني أذكر المشاهد الكريم أنه الحدود أرض الرافدين وأرضه ومنطقة الهوسة دي كانت تشكل امتداد لجزيرة العرب. الأماكن كانت مفتوحة. ومفيش ما كانش فيها فيه. لسه سيكزبيك وما فيش تمزيق. ما. علشان يقول لك عشان ما الناس ما عالجش يقول لك دي لأدي منطقة العراق المنطقة العراق ده حديث والإيران حديث كلها دي امتداد لأرض الإسلام أرض واحدة لها قيادة ما. واحدة دين واحد أمة واحدة ف يعني عدوها واحد. فلذلك هي المستقر الآن على أنه كان في أرض الرافدين في منطقة بابل والاركادي اللي هي في وسط العراق أو أرض الرافدين حتى يعني إذن المنطقة الشرقية شرق الجزيرة العربية هذا عن ميلاده وعن مكان الميلاد ونسبه فماذا عن البيئة التي نشأ وتربى فيها إبراهيم عليه السلام ماذا عن فكرها ودينها ومعتقداته يعني هو أود أن يعني أذكر بالملامح الرئيسية لسيرة إبراهيم علشان نعرف إللي هندخل في المرحلة الأولى علشان بس ما نعرف أين نحن من دراستنا لسيرة إبراهيم عليه السلام مفضل. هو يعني إبراهيم عليه السلام يعني كان يعيش في مجتمع بعيد عهده بالإسلام اللي هو أرض الرافضين أو أرض الأهواس بعيد عهده بالإسلام لكن رغم هذا يمكن أن نتبين بعض ملامح الإسلام الذي كان يحكم حياة هذه الأمة. نحن ايه ماضره احنا بدايه هنتكلم عن المراحل اللي مر بها سيدنا ابراهيم ولا عن ملامح البيئه التي عاش فيها لا هو ده. هو احنا في اول حاجه ان هو المرحلة الأولى ميلاده على أرض الرافدين اه طب نحدد المراحل يعني حضرتك عن أربع مراحل المرحلة المرحلة ميلاده على بلاد الرافدين بعد المرحلة الثانية هجرته من الرافدين التي بارك الله فيها للعالمين آه. أو الأرض اللي هي ال أرض الشام، أرض أو الشام أو فلسطين،, فلسطين الأرض المسجد الأقصى. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة هجرة إبراهيم مش هجرة نقدر نقول رحيله من بيت المقدس من الأرض المقدسة إلى مصر كانت له رحلة وهناك في هذه الرحلة قدر له أن هو يعني نتكلم أنا بالتفصيل في وقتها لكن هو ذهب لكن هو الملمح البارز هو إنه يخدم تخدم صار هاجر فرجع بها الى ارض بيت المقدس مرة اخر لا. المرحلة التي تأتي بعد ذلك اللي هي مرحلة بنائه بـ بـ بهاجر وميلاد اسماعيل ثم امر الله عز وجل له بان يصطحب زوجه وطفله الى جوار بيت الله العتيق بمكة المكرمة لا. المرحلة الاخرى اللي هي الانتقال ابراهيم عليه السلام ما بين بيت المقدس ما بين بلاد الشام وارض الجزيره العربيه لتحقيق مهام عظام حينما اصبحت له الامامه على على ارض المسجد الاقصى وقانت له الإمام على أرض أيضا بقى في حرم الله الآمن في بيت الله العتيق إذا هي المراحل الأساسية أو هذه المراحلة سنمر بها إن شاء الله ونحن نتحدث عن سيرة نعم. إبراهيم عليه نعم. السلام نعم. والآن نحن في المرحلة الأولى مرحلة ميلاده في بلاد الرافدين نعم. كيف كانت البيئة التي ولد فيها وتربى فيها إبراهيم عليه السلام هل ساعدته حتى يكون نبي الرحمن وخليل الرحمن إبراهيم أم أنها كانت بيئة على خلاف ذلك لا يعني طبعا لا شكل فيه ان البيئة يعني هو نشأ في بيئة يعني لما نرجع للوثائق التي إبراهيم عليه السلام كما قلنا يعني مجتمع بعد عهده في الإسلام يعني الأصل كانوا ناس مسلمين نعم. والدليل على فيه وثاق مكتوبة تثبت ان, إن الناس دول كانوا على الإسلام انهم إيمانهم بقصة الخلق منهم بأنه لا إله إلا الله والله عز وجل هو الذي علم الإنسان كيف ينشي المدر وكيف يطبق الشرائع وكيف يقيم الحدود وفي أن الإنسان ما خلق إلا العبادة وقصة خلق السماوات وأنهما كانت رتقا ففتقناهما يعني نجد فيه الكلام ده كله كان ما قبل إبراهيم لكن في وقت سيدنا إبراهيم كانت عبادة الأسنام نعم و... لكن هو الفكر أحوانا عاوزين نسبة حاجتين إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يخلق البشرية هملا عبثا عارف ان في عدو مصلت عليها لا. فكل ما كان يعني اندرس ملامح الاسلام كان يرسل الله من يذكرها بربها لا. ومن هؤلاء نوح عليه السلام فكانت له وهو, وهو كما قلنا نوح عليه السلام نزل بارض الرافدين وانتشر الاسلام على عهده وعشان كده كان اهل راشد قبل ان ينتشر الاسلام دكتور جمال يعني لماذا بعثه الله تبارك وتعالى البيئه كان شكلها الاول ابوه كان بيعمل مش كان ابوه بيصنع الاصنام دكتور جمال لا ماشي يعني ما احنا هو وما دعا ابوه للاسلام مش هو يعني آه يعني آه آه رفض و وقال له ههدده بالرجم لو استمر في دعوته للاسلام ومش هو لما راح مصر قال لزوجته ان مفيش حد على وجه الارض مسلم غير انا وانت عشان كده الرجل ده لما سألني عليك قلت له دي اختي يعني يعني هل هذه البيئة, البيئة من أنها كانت تختلف؟ البيئة كلها قطاع ضخم من البيئة كله كان يكره الإسلام حرب على الله أولا الشرك بالله عز وجل عبادة الضخوط عدم الانضباط مع نظام الله وشرائع تعدد الأرباب بعضهم كان يعبدون القمر وكان يعبدون النجوم الاهتمام بمعابد الأوثان وإنشاء التماثيل ووصف ووقف الأوقاف على المعابد الوثنية نعم. في الوقت الشيء الآخر الوقف ال كان من ضمن الانحرافات يعني لا حرمة للفروج بل من بعض الأوقاف التي كانت توقف على المعابد نساء يشتركن في الترويح عن عن نواب الاله على الأرض يعني على على على رجال عن رجال الدين وبعدين التقاتل والتصاحن بين زعماء الأمة لقتالوا من أجل الدنيا. ايه ايضا من نمح الانحرافات وبعدين رفع الحكام مركبة الالوهيه والربوبية بعضهم كان يسمى نفسه اللي شولج الخالق فلان اله كذا في اخر الشيء الاخر الذي المظالم التي كان يعاني منها المجتمع ايضا من اشياء التعامل بالربا كان وفي وثيقة من الوثائق القديمة تقول يدل قرض من عصر الاحياء السومري يقول كاتبها 120 شقلاً من الفضة أرباحها خمس شواكل لكل ستين منها شاكل اقتضراها اقترضها فلان من فلان على أن يسديها في الشهر كذا وأقسم على ذلك نعم مخلوش حاجة لو عملوها يعني كل كل انحرافات وكمان إهدار حرمة الإنسان يعني في الوقت الذي يتم فيه الأموال على معابد الأوثان ويحدث هذا التقطير على الناس الغلبة يموتون من الجوع الطبق وبعضهم لا يجد مكان بالإضافة إلى شيء اللي هي الضرائب التي قسمت ظهور الناس كانت ضرائب فرضها الكهنه على جلد صوف الغنم لما حد واحد منه الشيء الاخر طلاق الرجل لامراته دفن دفن غريبه برضه اه دفن الموتى مع انه الراجل عنده مصيب مصيبه كمان ياخد عليه ضريبه ومراته بقى هي اللي بتدفع دي يا اضيف الى ذلك استغلال الكهان اللي للترويج لفلان لمصلحه فلان ان هو احق بالقب بالبالملك من فلان وهكذا كل ده طبعا من ضمن الاشياء اللي الثبات يعني وكده اذا عاوز اقول ان الانحرافات كانت شديدة اختاروها حرب على الاسلام واهله انه بيرفضون اي حد يكلمون في الاسلام هذه الانحرافات لكن اي حد تاني كلمه عن الاسلام دي مسألة وبالتالي لان اختروها انهم كانوا يكرهون الاسلام واهله كانوا يعبدون غير الله كانوا يعبدون هذه الاصنام التي ينحتونها بايديهم وكان ابو سيدنا ابراهيم احد هؤلاء الذين يصنعون الاصنام ولكن فين سيدنا ابراهيم بقى من الكلام ده وهل اثروا عليه يعني ما تبقى البيئة كلها كده دكتور جمال يعني واحد لوحده فطرته نقية وسليمة الصراع بينه وبينه كان بيدور ازاي يعني, هو يعني هنا أود أن أذكر إبراهيم عليه السلام يحكي عنه رب العالمين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وإبراهيم عليه السلام لم يكتفي بهذا لم يسلم في نفسه واعتبر مقتضيات الاستسلام الدعوة إلى الله عز وجل والأمر معروف أنه عن المنكر وبحاولة ما هذه قصه الصراع الشيطان اشتال الناس عن دينهم زي ما ورد في الحديث القدسي إن خلقت عباد حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتهلتهم عن دين نبي ربي قال له ربه أسلم قال أسلمت للرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنين ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمتن إلا يعني إلهم. بداية إسلام إبراهيم عليه السلام كانت بوحي من الله أن أسلم فقال أسلمت لله رب العالمين ولا موضوع إن هو أما رأى كوكبا فقال هذا ربي وما أفل قال لا أحب الآفلين هل هذه كانت قصة إيمان فعلا أم أنها كان يعني شكل من أشكال إعمال العقل لهؤلاء القوم اللي فاكرين أن, إن الأصنام دي آليها أو كذا بيقولهم يعني شغلوا عقلوكو شوية وعرفوا أن دي لا أنا تبني أنا أبيلي للرأي الثاني عشان يوجه نظر الناس لكن هو أعتقد ربنا سبحانه وتعالى جرى قدره سبحانه وتعالى لما شاهدنا قصة موسى عليه السلام إنه صنع على عين الله عز وجل لا. لأن كل إنسان مولود مولود يولد على الفطرة لا. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم درياتهم وشهدهم على نفسهم ولستوا ربكم قالوا بلى شاهدنا أن تقول يوم القيامة يعني أقولوا أن ربنا سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم وليس تمثلي شيء فخرج كل ناس ما تنقدر الله أن تكون اليوم القيامة فنظر إليهم ربنا سبحانه وتعالى وقال لإعلموا أنه لا إله غيره ولا معبود أسوائي وإذا أخذ ربك من بني آدم أقررتم قالوا أ ده غير العهد اللي أخذوا على الأنبياء والرسل لأنه بعث ف... وولى وبعث رسول لا يؤمنون به ولا ينصرون فإذن ده عهد الفطرة كل إنسان يولد على الفطرة وأبواهما اللذان يهودانها ومجسانه وأنصرانه فهو فطرته سليمة وربنا سبحانه وتعالى احنا ما قلنا أيضا التحولات الكبيرة في حياة الأمم تقع على أكتاف المصطفين الأخيار وهو أحد هؤلاء المصطفين الأخيار وهو أذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا ن ربنا سبحانه وتعالى اختاره وصنعه في اللحظة اللي البلد بتنهار عقديا وفكريا واقتصاديا وسلوكيا واخلاقيا كان الله عز وجل سبحانه وتعالى يعد إبراهيم للمهمة العظيمة آه. كيف أعده كذا؟ يعني قد يكون الحوار الذي جرى هذا ربي هذا أكبر فلم أني لا أحب الآفلين لكن ما تصورش أن هذا حتى الجانب يعني ظهر في حياة إبراهيم عليه السلام لكن هو واضح أن الله اصطفاه واختاره لمهمة معينة نعم. وهو أن يحاول استنقاذ الأمة من حالة الشرك وإخراجها من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد طيب عندما أوحى الله إليه وعندما حفظ الله عليه هذه الفطرة السليمة الفطرة للتميل إلى الإسلام هل وقف إبراهيم وحده يقول يعني كفاية أنا كويس وخلاص وسبت الدنيا كده يعني تعبد الأصنام كما تفعل أم أنه كان إيجابيا وتحرك وبمن بدأ أولا يعني هو البداية طبعا إبراهيم عليه السلام نحن ندينا هو تحرك في وسط ثلاث طبقات من طبقات المجتمع مع أبيه وتحرك مع أهل محلة أهل البلد التي يعيشوا فيها نعم وأيضا مع قائد الأمة أو ولي الأمر في ذلك الوقت فلذلك الل الل الل الله سبحانه وتعالى يحكي لنا عن إبراهيم عليه السلام كما قلنا إذن قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين وانطلق يدعو، طبعا طريقة المعهودة على سبيل المثال نبدأ مع إبراهيم عليه السلام آه مع آه مع أبيه أو نبدأ مع إبراهيم عليه السلام مع أهل محلته ما تعبدون يعني كان يجمع الناس على في مناسبة ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو ضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك فعلون شوف الرد اللي مش منتهي هو عاوز يفتح الاذهان يعني هي بتسمع طب هي بتتكلم طب لها دور في حياتكم هل يشهم ردودهم يا دكتور كان بيؤكد المعنى اللي سيدنا ابراهيم عاوز يوقظه فيهم اللي هو عايزه مشغل عقله رايهم ردودهم برده كان بيؤكد ان عقلنا واقف وما بتحركش احنا بنعمل كذا زي ابائنا ما هو الذي الاله الذي الل يعبد يسمعك وانت تستغيث ويستجيب لك تقول له انا مريض اشفيني اشفيك ارزقني ارزقك فهو بيكلمهم بالمنطق هو عشان كده قال هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. قالوا لا بس المفترض ما مجيش كذا فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين وبدأ يكلمهم من هو الاله الذي يستحق العبادة الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيني ادي ادي مقاومات الاله بقى اللي بتعبده الاصنام دي عرفوا ان الاله هو اللي بيخلق ويطعم يطعم ويسقي أيوة. والذي يميتني ثم يحييني الموت وال... والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين نا. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين وإلى اخر ولا تخزني يوم يبعثوني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم يبقى اذا لاحظ هنا ابراهيم عليه السلام يعني وجد الصدود ما فيش يعني إنسان يعني تجاوب معه في في في هذه الحلقة الأولى طبعا كان سبق ذلك اهتمام إبراهيم بدعوته لأبيه يعني بالدليل على ذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل ما هو الواحد خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله إذن فإبراهيم عليه السلام في البداية دعا قومه ف وبدأ يعلمهم أن الإله الذي يستحق العبادة لابد له من صفات ولابد له من مقومات وحدثهم عن بعض صفات الله الخالق الرازق المطعم الذي يسقي الذي يحيي الذي يميت ثم بعد ذلك لم يجد منهم قبولا أو استجابة ودعى أباه كذلك أستاذ الحديث عن دعوة إبراهيم لأبيه وكيف كان رده وماذا فعل إبراهيم الأواه الحليم البار بأبيه عندما يجد أباه على هذا الصدود وعلى هذا الكفر كل ده أستأذنك نخضه في الحلقة المقبلة لأن الأسف وقتنا انتهى ولكن في النهاب نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الثراء وهذا العطاء وهذه الدقائق نسأل الله أن تكون في موازين حسناتكم وحسناتنا جميعا وحسنات المشاهدين ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من قصة الصراع لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته